111. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 112. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طفاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 114. ورجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيد ولقد زيئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَاعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا 114. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير 116. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا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 أغفرة وأجر كبير